بسم الله الرحمن الرحيم حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطور لا إله إلا هو إليه المصير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 فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم, ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 ik u اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا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 يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ قِيَامَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ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 ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم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 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف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 فَمَن ينصرنا من بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا قال قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ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 وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إِنِّي أَخَافُ عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يطلن الله فما له منها ماد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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقة عند الله وعند الذين آمنوا وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك أزين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ waarvan de Muisriffen zijn aescapen uit de brand, en jullie سيأت ما مكرو وحق آل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوع وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذا تحجب في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا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 في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إِنَّ الذين يجادلون في آيَاتِ الله بغير سلطان أَتَاهُمْ إن في صدورهم إِلَّا كبر ما هم ببالغيه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 وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو لا لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون Allah الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وَالسَّمَاءَ بَنَاءَ أَوْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوركم ورزقكم من الطَّيِّبَاتِ ذانك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين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 ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها, لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوتهم وأثرا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون